إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قد فيه في التابوت فقد فيه في اليم فلنقه اليم بالساحل فلنقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة منك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر علمها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبدت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطناتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغام فقونا له قول الليل العليم يذكر أو يخشى قالا ربنا إن لا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إن لي معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني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 هنا فما بال قرون ال